بسم الله الرحمن الرحيم وين لكل همزه ماذا الذي جمع مالا وادد يظن ان ما له اخلدا كلا لن بذنا في الحطما احطمت نار الله الموقدا التي تطلع على الاف اذا ان عليهم مصدا في عمد ممدد